أيها الجيل هاتيا شموا فعالا كالجمان نحن توق للأفاعيل الحساني العمل للدين مسؤولية جميع الموحدين ليس في ميدان الصراع مع الأعداء مقاعد للمتفرجين كل عليه أن يبذل الطاقة ويعقل الناقة من الحراب إلى المحراب ذو القلم بقلمه وحاله لا خير في الأقلام إن أضحت حليا كالأساور ولي قلم في أنملي إن هززته فما ضرني لا أهز المهنداء وذو اللساب لسانه وان عجز فبسنانه فإلا أكم فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب وذو المال بماله وحاله إن لم أجر بها الخميس فطالما جهزت فيها بالنوال خميسا ترك الإنفاق في سبيل الله سماه الله تهلكا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وما بالتمني تنال المنى ولا بالترج تنال العلا من يطلب العز لا يبخل بموجودي يقطع البيد بعد البيد للبيد أيها الجيل قبح لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ديننا الوضاء ثارت حوله غبرة من شبهات المبطلين من يد ترميه في رأد الضحى ويد ترميه من خلف الدجون الغارات شعواء شبهات وأهواء ما لها إلا العلماء يا أيها العظماء يا علماءنا رصدا لحركة الثائرين على الدين وصرعا لباطلهم بالحق المبين في حبل الوتين هز القرى من كهفها ورقيمها أنتم لعمر الله أعصاب القرى أيها الجيل من خان أول منعم عليه لي للاصحاب للأصحاب بارع الأبرار بعمل التواب الأواب فالفعل لنضارعته الاسم فاز بالإعراب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي وانظر لنفسك من تصاحب يا أبي ليس الصحيح دواؤه كالأجربي أيها الجيل من سمع بالدجال فلينأ عنه احذر الهوى واهله في موقع او قناه او كتاب او صحيفه فالشبه خطافه والقلوب ضعيفه اغمض عما سطروه عينيك وضم عن مواقعهم يديك واصمم عن سماع اقوالهم اذنيك لئلا يغمسوك في ضلالهم فيهلكوا ان السلامه من سلمى وجارتها الا تمر بواديها على حاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ittaqallaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa Zal ik u bijhabdilillah ijamiya en u alatafarwako? Wat kon u niet وكنتم على شفا حُفْرَةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آيَاتِهِ لعلكم تهتدون ويا ولي أَمْرِ الفتاة والفتاة كل مولود يولد على الفطة فَأَبَوَاهُ فطفل الفارسي له ولات بأفعال التمجس دربوه وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه إن التهاون في اختلاط الصغار يؤول إلى اختلاط الكبار وبذلك يكون الدمار تذوب الغيرة وينعدم الحياة ويتأنث الفتى وتسترجل الفتاة وتتناسل الأخطار والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته مهما استطال بجنده العاد الظلوم مآله لهزيمة ومذلة العدل ينصر أهله والبغي يصرع خذنة والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قل لمن يأبى إلى الحق استماعا هكذا يقتلع البغي اقتلاعا هكذا ينتفظ المظلوم حتى يرحل الظالم أو يبدي صياعه ليت من يسرف في الغفوة يصحو ليرى صرح الهوى كيف تداعى وتونس فانظرا تزدد يقينا فما الخبر المعنعن كالعيان المنافقون خنجر في الظهر لا يوسد لهم امر ولا يؤتمنون على سر من ائتمنهم فقد خان وخالف صريح الكتاب والاثر يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر فاحذرهم فاعمالهم دلت على انهم حمر فاصلاحهم هدم وتثقيفهم عمى طهارتهم رجس ومنطقهم هجر فلو قيس ابليس بهم وهو شيخهم لكان لهم شران وهو له شر ايها الجاهل يا من تعمل للدنيا تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل وتضيع العمر الغالي وبك الفتره لن تقتل كم سترائي وترائي وتخادع فلا تخجل ان الله عليم تخدعه أو تستغفل فغداً ان ترجع ترجعان غيك للرشد وتعقل ستنادى بنداءات يوم على الله ستعقل جوال تذكر, جوال تذكر